بسم كريم الخصائر مضحي عريب السلام Cause afrad 'alaina wa qarasqna 'alayha alfanjole Allah Allah ya huna لا يرى حولي في يضل رب عهل يسكوا معه لو هامل من ريخ سلطان أهل المجد رفعه من عهد العصر الميال So, so You'll got to Ya Allah ka Well done. سكوا معه لو هامل من ريخ طلعه سلطان أهل المجد رفعه من عهد العصر المياه chordak atahaybet ma'arak khallad halaw wal dolay haloholo Yeah